بسم الله الرحمن الرحيم نو <تصفيق>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 فأصبحت كالصريم فتنادوا مصبحين أن يغدو على حرفكم إن كنتم صارمين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 عسى ربنا أيه يبدلنا خيرا منها إن إلى ربنا راغبون إن إلى ربنا راغبون كذلك العذاب ولعذاب عذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون